وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرْدَ عَنَى لِجَمْبِهِ أَوْ قَائِذًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَتَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَلَمْ يَذْعُنَ إلَى ضُرِّ مَسَهُ كَذَلِكَ زُجِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا فمن أظم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر تَا إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم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 ما نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت؟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 فماذا بعد الحق إلا الظلاج فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 إن الرن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 قل لا أملك لنفسي ضر و ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا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 ثُمَّ خِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 ما قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون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 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 سبحانه هو الله ني له ما في السماوات وما في الارض ان يعطيكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إِنَّ هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرحون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْحَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَذْوًا لَا إِذَا أدركه الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا الَّذِي آمَنتَ بِهِ بَنُو إسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وَقَدْ عصيت قَبْرَ وكنت مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الررس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون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 قَال علينا نُجْلُم المؤمنين قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله